إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين ويسألونك عند القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا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 وعما من آمن وآمن صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سطرا كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا, قالوا يا ذا القرنين إنا أجوج ومأجوج مرسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني في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 أَرَاتُونِي أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِيهِمْ بَعْضُهُمْ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين اضراما ما الذين كانت تعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستقيعون ساء الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بمالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالح فلننبئكم بالأخسرين أأمالا للذين ضلس أيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنا فحسب الذين كبروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أتدنا جهنم للكابدين نزلا قل هل ننبيكم بالأخسرين أأمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحفطت أأمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وأمنوا الصالحات كانت لهم جنات الهردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر إدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنهد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل املا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر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 ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى الأرض مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا يرزني ويرز من آلي أقوب واجعله رب رضيا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 وبرا بوالديه ولم يكن جبارا أصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعد حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا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 قال كذلك قال ربك هو علي هينه ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا, وكان أمرا مقضيا الله أكبر الله أكبر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 فكلي واشربي وقربي اينما فرين ما ترين من البشر احدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي انني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اختها وما كان ابوك امرا سوء وما كانت, وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلمه فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال اني عبد الله قال إني أبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك إيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون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 يا أبت لا تعبد يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم إن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني منيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا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 وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نبيا وأهبنا له من رحمتنا أخاه هاهون نبيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يعمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكان أليا أولئك الذين أنأم الله عليهم من النبيين من ذرية إبراهيم ومن من حملنا بأنوح ومن أولئك الذين أنأم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مأنوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر فخلف من بعدهم خلهم أضاء الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده معتيا لا يسمعون فيها نبوا إلا سلاما ولهم, ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا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 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُخْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مُدْخِرِينَ ثُمَّ لَنَنظِرَنَّ مِنْكُم مَّنْ فِي قَاعِهِ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْشُرَنَّهُمْ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا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 كل من كان في الضلال من كان في الضلال فليمد له الرحمن مدا حتى إذا راوا ما يوعذون اما العذاب واما الساعه فسيالمون لمن هو شرهم ما كان هو اضعذ ويزيد الله الذين اهتدوا هدا وبالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا مردا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 اراى الذي كفر باياتنا وقال له اتي لنا ما لو و ولدا اطلع الغيب انتقذ عند الرحمن اهدا كلا سنفحم ما يقولون ونمد له من العذاب مدا ونرذهم ما يقول واتينا فردا واتخذوا من الله الهه ليكونوا لهم عزا كلا سيكون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسل الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نؤد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاءات إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا الله أكبر الله أكبر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 قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فكاد السماوات يتفطرن من منه وتنشف الأرض وتخط الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن أبدا لقد أحصاهم وعدهم أدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وأملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين طاها ما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 وَإِن تَجَهَّرُوا بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَآهَ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا فقال لأهلهم فثو اني انستنا ولعلني اتيكم منها بخبر او لعلني اتيكم منها لعلني اتيكم اذ قال لي اهلهم فثو اني انستنا اذ راانا فقال لأهلهم فثو اني انستنا ولعلني لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ عَن عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ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 وَرَأَى الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآربُ أُخْرَى قال أنقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تقف سنعيدها سيرتها الأولى وأدخل يدك واغم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى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 قال لقد اوتيت شؤنك يا موسى الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 وَلا قَمَنََّ عَلَْكَ مَوَةً أُخْرى إذْأَو حَينَ إلى أِّكَ ماَا يُوحَا أَقَذ فِيهِ فِي التَّبوتِ فَقَذِ فِيه فِي اليَمِّ فَالْيُلْقهِ الَمُّ بالِالساحِلِ يَأخُذ عَدلي وَعدُولله وَقَْتُ عَلَكَ محَبَّة مِي وَلتُصْن على عينن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 فَلَبِاخْتَزِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى وَاصْتَنَعْتَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى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 فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَافَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرًا بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قالوا ان هذا من الساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى الله الله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 الضالين آمين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبابهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى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 قال امنتم له قبل ان اادنا لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف فلو قطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقا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 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تَخَافُ دركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هداه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 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ ۖ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۖ قَالَ فَإِنَّ قَدَّفَتْ ثَمَّ لِقَوْمِكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السامري فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ وَذَٰنَسَفَهُمْ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمْ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ وَذَٰنَسَفَهُمْ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَ فأفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا, ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَاءٌ فَقَالُوا هذا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلُهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اللَّهُ أكبر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 وَيْرِ الْمَوْضُو بِعَلَيْهِم وَلَََّّلين وَلَقَدِ قَالَ لَهُم هَاغُونُ مِنْ قَبْلُوا يَا قَوْمِ إِ مَا فُتِتُ بِ وَإِن رَّكُم الرَّحْمَانُ فَتَّبِعونِي وَأَطيعُوا أَمرِي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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَلَى الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَهُ الْغُلْءَ فَمَنْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَمًّا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 قدَ هِدنا إ آدمَمَ مِ قَ فَس وَلَ نجدِ لَ عزم وَإذقُلنا للِمَل إكَ تسجد له وَإذقُنا للمَلا إكَ تسجد لآدمََ فَسَجد إلاا إبلسَب فَقُلْنا ي آدَمُ إِ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَن تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَحْفَى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 ولا عذاب الاخره اشد وابقا الله, الله, الله, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهاد لعلك ترضى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 وَمُر أَهْلَكَ بِال الصَّلَاتِ وَصطَابِعَلَْْهَا ل نَسْأَلُكَ لِزْقًَا نحْنُ نَرُرزُقُكَ وَعَاقِبَةُ للتَّقُوى وَقوا لَ لَا يَتِينَ بِآيَةٍ مِ الربِّهَا أَلَم تَأتِهِمْ بَينَةُ مَا فيِي الصّحُُ فيِيأُول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 فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله أكبر, الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله الله أكبر. الله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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خَلَقَ فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبده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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر اسمع الله لمن حمده ربنا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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها على نيتها وسرها فاللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولاياتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم, اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اللهم كل اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم كلهم ناصرا ومعينا اللهم كلهم ناصرا ومعينا اللهم كلهم ناصرا ومعينا اللهم كلهم مؤيدا وظهيرا اللهم كلهم مؤيدا وظهيرا اللهم كلهم مؤيدا وظهيرا اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم اللهم يا أرحم الراحمين أرحمنا برحمتك يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم أتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نقصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميذ مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إِنَّكَ حميد مَجِيدٌ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الله اكبر الله, أكبر. الله, أكبر. الله أكبر.